والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث رحمه الله وخلفه وما بعد فلازمنا الحمد لله وطال فضله في قسم الدعوه من المعهد القراني الدعوي من كتاب العظيمه الجنه والنار لمؤلفه الدكتور هشام الزهيري وصلنا الفضل سبحانه تعالى الى الحلقه او اللقاء الاخير هنتكلم النهارده عن قول سبحانه تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لن نضيع اجر من احسن عملا ولاك لهم جنات عادي ينتجر من تحتيهم الانهار يحلل في يحلون فيها من اثاوي من ذهب ويلبسون الثياب ويلبسون الثياب الخضره من, من سندس واستبرق متكئين فيها على اراكيك نم الثواب وحصلت مرتفقه نقرا بقى الكتاب بيقول قال الرازي لباس اهل الدنيا الهدوم اللي اهل الدنيا يلبسوها نوعين اما لباس التحلي واما لباس التستر يعني الانسان في الدنيا بيلبس الهدوم لغرض من اتنين اما هدوم بتستره بتستر عورته وبتستره مدنه من نظر الناس ومن البرد ومن غيرها <تصفيق> تمام واما اللي بلسه تحلي يعني مثلا بيلبس ايه بيلبس ساعه بيلبس نظاره بيلبس بتل... بتلبس المراه خاتم بتلبس دبله بتلبس... بتلبس اي حاجه بقى تحلي تمام قال اما لباس التحليه فقال تعالى في صفته يحلون فيها من اساور من ذهب تمام والمعنى ان يحين ان يحليهم الله تعالى ذلك او تحليهم الملائكه يعني يحلون ايه مبني للمجهول يعني مين اللي هيحليهم الايه ما... ما قالتش فقال لك يا اما من ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيحليهم بهذه الاساور واما الملائكه وقال بعضهم على كل واحد منهم ثلاثه اسوره سوار من ذهب لاجل هذه الايه وسوار من فضه لاجل قوله تعالى وحلوا اثاور من فضه وسوار لؤلؤ لقوله تعالى ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير تمام يبقى اللي هيحليهم او يلبسهم الاساور دي مين يحليهم بها اما الله او الملائكه طيب الاساور نفسها نوعها ايه ان هي ثلاث انواع اساور من ذهب واساور من فضه واساور من لؤلؤ تمام وجاب الايات يبقى دي الايه الحاجات اللي ايه اللي هي لباس والتحلي اما لباسه التستر فقوله تعالى ويلبسونه ثيابا خضرا من سندس واستبرق والمراد من سندس الاخره واستبرق الاخره وهو الدباج الرقيق وهو الخذ الخذ طبعا اللي هو ايه الخز اللي هو الحرير اللي هو دوده القز او الخز اللي هي بتطلع الحرير تمام فالخز هو الحرير الصفيق اللي هو الحرير الايه الرقيق والسلي هو الدباج الصفيق اللي هو ايه سميك وقيل اصله فارسي معرب وهو استبره اي غليظ يعني استبرق هو الحرير الغليظ تمام قالوا ان هي يا اما كلمه استبرق اصلا هي بتدل على الدباج واما انها واما انها استبرح اللي هي كلمه فارسيه معاها تمام يبقى السندس هو الحرير الرقيق والاستبرق هو الحرير استبرق هناك ولا هي فارسيه معربه لغرض النطق فايده قد يقال ما السبب في انه تعالى قال في الحلي يحلول على فعل من لم يسمى فاعله وقال في السدس والاستبرق ويلبسونه فاضاف لباس اليه خدوا بالكم بره حاجتي الحاجة. الحاجه الاولى اللي هنا الرازي بيقول ايه كلمه جميله جدا يحلول الفعل ده في ايه مبدا ايه اه زي ما كنا محمد قال كده بنقول عليه مبني للمجهول دي كلمه شائعه عندنا في في اللغه يعني لكن المفسرون لما بييجوا يفسروا القران بيتحاشوا هذه الكلمه لان غالبا ما يكون عن الله انه غضه يكون بوليا لما لم يسمى فاعله معايا اللفتة دي لفتة ايه اه جميلة يعني وفي تأدن كبير مع الله سبحانه وتعالى والمعنى واحد يعني في الاخر ما عرفناش مين الفاعل يعني بس هو الفكرة ان ايه الادب في التلفز علي الله سبحانه وتعالى هستأذنكم الله عزيزة كده معي يا شباب <تصفيق> فقال ايه قال على سأل من لم يسمى فاعله اي في يحلون وفي يلبسون اضاف اللباس فعل اللبس اليه تمام والجواب ان المراه في العاده يلبس ثيابه بنفسه يعني اما تكون انت مثلا بتلبس الملابس الداخليه بتاعتك او ملابس العاديه تمام بتعمل ايه بتلبسها لوحدك في اوضتك وبتقفل عليك يوحد يغير هدومه مثلا او شيء يقفل على نفسه جميل ويغير هدومه ويلبس هدومه طيب لكن واحدة مثلا عروسة بتتزين بتعمل ايه؟ بتلبس هدومها وبعن تروح كوافير يعمل لها شعرها يلبسها لايه؟ الـ الـ الخواتم بتاعتها ويلبسها الحلي ويلبسها تاج وهكذا او راجل برضو رايح يعمل حاجة بيروح لايه حلاء يعمل له شعره او صالون ويعمل له كذا ويزينه توفير او بتاع صح فاذا يبقى اللباس الستر العاده ان اللي بيلبسه الانسان نفسه اما لباس التحلي فالعاده لواحد بيلبسه له بيزينه تمام ده اكمل في التزيين يعني فقال ان المراه في العاده يلبس ثيابه بنفسه وربما اختلى عن الناس لالا يطلعوا على عورته فلو قال يلبسون او يلبسون لربما ظن ظن عدم مبالتهم بطلاع الناس او الملائكة على عوراتهم واما الحلي فمن عادة الملوك ان يلبسهم الخدام او يلبسهم الخدم اياه مبالغة في الاكرام تمام يا دم من نسبة لايه للبس لل... التحلي ولبس الايه ولبس التسطر وقال ابن عشور اللون الاخضر سيابا خضرا واللون الاخضر اعدل الالوان وانفعها عند البصر وكان من شعار الملوك والسندس صنف من الثياب وهو الديباج الرقيق اللي هو الذهب الحرير الايه الناعم يلبس مباشره للجلد يعني اللي بيلبسه حرير بيبقى زي احنا مثلا ما بنلبس هدوم بتاعتنا العاديه الملابس مثلا اللي هي الداخليه بتبقى من القطن مثلا او حاجه ناعمه على الايه على الجلد صح لكن بتلبس ممكن تلبس جاكيت جلد او جاكيت صوف صح لكن ما ينفعش تقوم لابس الصوف على جلدك مباشره يؤذيك صح فقال لك بقى اللي بيلبس حرير بيبقى فيه نوعين من الحرير حرير ناعم بتاع الملابس الداخليه اللي هي على الجلد مباشره وحرير غليظ اللي هو بتاع الايه الملابس الخارجيه اللي هي فقال لك ان ايه الدباج الرقيق يلبس مباشره للجلد ليقيه غلظ الاستبرق والاستبرق الديباج الغليظ المنسوج بخيوط الذهب يلبس فوق الثياب المباشره للجلد يعني اللي فوقها بقى وقال السيوطي ارفع الملابس في الدنيا الحرير والحرير كلما كان ثوبه اثقل كان ارفع فاذا اريد ذكر هذا فالاحسن ان يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح وذلك ليس الا الاستبرق ولا يوجد في العربيه لفظ واحد يدل عليه الا لفظ الاستبرق يعني اصلا كان يعني عايز يقول لك ان احسن حاجه تتلبس اصلا هي ايه هي الاستبرق اللي هو الحرير الغليظ اللي مزين بالذهب بس لو اتقل استبرق بس هيجرح الايه الجلد ويبقى تقيل عليه فقال لك لا ده في صدس تحت ملابس الجلد وفي استبرق فوق للزينه والايه اه يعني من كمال الايه النعيم والعنايه بالبشره والجلد والجمال والانسيابيه والنعومه سواء القلم عاشور قدم في الكهف ذكر الحلي واخر اللباس لان اللباس اشد اتصالا باصحاب الجنه لا بمظاهر الجنه وعكس ذلك في سوره الانسان عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور لان الكلام هنالك جرى على صفات اصحاب الجنه وهنا وقع على صفات الجنات ابتداء ومظاهر الحلي ابهج للجنات يعني بيقول لك ايه كده كده اهل الجنه هيلبسوا ثياب وثياب دي من سندس واستبرق وهيلبسوا حلي يتحلوا بها في الاخر تمام ليه في صوره الكهف كان الكلام على الحلي قبل اللبس وليه في صوره الانسان كان الكلام على اللبس قبل الايه الحلي قال لك لان في صوره الكهف كان الكلام عن الجنه فمن فبادي بقى المشهد جاي من بره من الجامله وداخل على الانسان فاول حاجه فيه هو ايه الحليه هي اللي بتظهر من بره وبعدين بعد كده الايه اللبس بتاعه اما صوره الانسان بتتكلم عن الانسان نفسه فداخل من جوه لبره فبادي من الحاجه الملابسه للانسان اللي هي اللباس وبعدين خرج بره للحليه تمام فالانسب يعني الكلام عن الانسان يبقى الملابس له الاقرب له هو الايه اللبس ثم الحليه خارج كلامها يا رجاله يبقى نبدا من الحليه وندخل الايه للبس الانسان واضح يا شباب طلب العاشر في ايات سوره الحج قالت تعالى يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير فجاء باسم اللبس بعد يحلون بصيغه الاسم دون ويلبسون اي قال لباسهم ولم يكن يلبسون لتحصر الدلاله ثبات والاستمرار كما دلت دل صيغه يحلون هي متجدده واختلف اخر في كتبه يحلون بها لربنان ولبسون فيها حرير يعني يعني آه يلبسونه يا ليه الاحتباك يلبسون اا لولا ولبسون ده اسم تمام دللت على معنى ودي دلت على معنويات فليت على بعض جعل المعنيين في الجملتين يحلول لا بيرد الاستمرار يعني كل يوم طقم جديد وحليه جديد وشكل جديد تمام ولباسهم يبقى ايه مفيش لحظه هتعدي وهم مش لابسين هذه الملابس الفخمه الجميله تمام يبقى دي دلت على التجدد والثانيه دلت على الاستمرار لما الاثنين يتحطوا مع بعض ويتعطفوا يبقى الاثنين الحلي والملابس الاثنين بيتجددوا وفي كل وقت لابسين حلي جديده او ملابس جديده تمام واضح يا شباب طيب نرجع بقى للآيه يقول الله تعالى ايه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا نضع اجرا من احسن عمل اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على ارائ كريم الثواب وحسلات مرتفقه طبعا احنا الايه فيها معاني تانيه كتير بس اتقالت في ايه سابقه فما عندهاش تاني يعني إن الذين ايه الذين يعملون اعمال الصالحات تعليق الايه الثواب اصلا ده اللي جمع على الايمان وعمل الصالح ده قالها في اول الكتاب ان الابال وعمله الصالح هو ايه سبب دخول الجنه ان لا يضيع اجر من احسن عمل ان الاحسان في العمل لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى والله عز وجل لا يضيع دو شيء اولئك إن اهل الرفعه ورفعه المنزله وتشريف قلنا قبل كده نهم جنات عدن وكلمنا في اسماء الجنه ومعنى عدن اللي هي الاقامه فهي مكان مقيم فيه لا يتركونه تجري من تحته الانهار وكلمنا عن جرى الانهار واللي في العوده كان عامل انهار تحت سريره ومش عارف ايه والكلام ده وان ده من انواع النعيم والكلام ده قلناها في جرايل الانهار كان بعد جديد الجديد هنا هو ايه يحلون فيها من اساور ومن فيها من الذهب ويلبسونه ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئنا فيها على ارائق نعيم الثواب وحسنات مرتفقه نعيم الثواب وحسنات مرتفقه اتكلمنا عليه المره فاتت في الارتباط والرواع والارتفاق المؤمنين مع بعضهم وارتفاق الايه الكافرين مع بعضهم تمام طيب يبقى بقى الحته الجديده بقى في الايه عندنا ايه هي يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من صندوق الويستبرك فاتكلم على التحليه والثياب قلنا يحلون بولا لم يسبب فاعله الا الله عز وجل يحليهم او الملائكه الاساور ثلاث انواع ذهب ولؤلؤ وفضه يلبسون ثيابا وقلنا لي يلبسونها لأنهم بيختلوا ويا ويا لأنهم مهتمين بأن لا يطلق أحد على عواراتهم وخضر قال لك اللي أقدر هو أوسط الألوان وأفضلها للعين السدس والاستبرق ده اللي تحت وده اللي فوق والاتكاء من دعيم أهل الجن واضح الشباب يبقى الآية إيه؟ بقت واضحة جدا فيها كل المعاني واضحة طيب حد عنده فوية بقى استفادها من معنى الآية نستفاد حاجة. او حد عنده فايدة عايزي يقولها. اللي احنا ده الطاقي اللي عز وجل فيه آآ لبسينا. تمام. وبالذات النساء يعني المرأة هتت التطاق اللي عز وجل في لبسيها وتحذر بالتمرج لأن الله عز وجل سيعطيها كل ما تشتهي بالأنواع اللباسي في الجنة بمهجات وألوان وأصلاف متعددة وعناية خاصة بما يلابس الجلد وبما يظهر وباللون وبكل شيء يعني وكأن الفائدة عناية الله سبحانه وتعالى من رقيق وصفيق وملامس وظاهر وحلي وما الذي يلبسه بنفسه وما الذي تلبسه الملائكة يعني فإذا كان كل هذه العناية بلباسك في الجنة فإذهد في لباس الدنيا إن كان يغضب الله عز وجل أو إن كان لا يليق أو نهى الله عز وجل عنه ليعطيك الله عز وجل كل هذه العنايه في الجنه جميل اه واخونا محمد بيقول تبشير المؤمنين المبتلين بالبرد في الشتاء ان الله جل سيكسوهم في الجنه ما حرموهم من لباس الدنيا اكتروني بتقول تفصيل نعيم اهل الجنه يعني ما فيش حد بيفكر في تفصيل نعيم كده الا الملوك يعني عاده الناس يعني انت رايح تشتري هدوم مثلا او مش انت واحد فقير جدا رايح يشتري هدوم او واحد مثلا من اخواننا في سوريا مثلا مش لاقي يلبس هدوم او واحد معدم فمجرد انك تديله حاجه تدفيه او حاجه يلبسها بيبقى فرحان بيها بغض النظر عن لونها عن مقاسها مظبوط ولا لا عن الكلام ده كله ولا يفرق معاه ده هو بس ايه اه لكن اللي بيفكر في تفاصيل التفاصيل التفاصيل, التفاصيل وايه اللي يلبسه بنفسه ايه الخدب يلبسه له وايه اللي كده ده درعيب الملوك لذلك اهل الجنه ملوك ملوك في الاخره نسال الله عز وجل ان نكون منهم واياكم ابي كلمة يحلونا ويلبسون يعني في حاجات بناخد فيها من الاسمام وفي حاجات ربنا سبحانه يعطينا ما لا نقدر عليها. في حاجات بنعملها بنفسنا وفي حاجات بتيجي ما احنا اشعر فيه جهاز ازاي ايه كمان وبلكن ما في يطرد دعوه يعني كيف ستخالف هذه الايات في اي سياق و يا شباب الهمه او بالي او بال الكسب بالحرام لزياده الدنيا او بالتزير الحرام وخلاص قد يبتلى بايه ان يحرم من زياده الاسره ان من طرف شيء لا عود الله بالخير منه اذا كنت لا تجد اثر عملك في الدنيا فلطال على لا يضيعه اه اللي هي ايه ان الله ان لا نضيع اجر من احسن عمل تمام تمام. طيب يبقى ممكن اقول حاجات كتير اولها مساله ان الايمان والعمل الصالح وسيله لدخول الجنه فما تفكرش ان انت ايه بمجرد ان انت بقيت مسلم هتخش الجنه وتلقى كل النعيم لا ممكن تمر قبل ان تدخل الجنه الاسلام يمنعك من الخلود في النار ولكن لا يمنعك من دخول النار فلابد من عمل صالح يدخلك الجنه لا فاستقل ابدا لا تحرمنا المعروف شيء كل ما عنا الله يضيع انما ماء عجبا من احسن عمل تمام وده نعت عبد والاقامه فيها وانهم ملوك تحتهم انهار ويلبسون ثياب واساور من ذهب ولؤلؤ وفضه انواع الثياب وتفاصيلها وجمال الاتكاء على الارائك حسب الرفيق تمام ا تقول والصبر اللي هو الاسلامي كالحجاب والنقاب لان اذا يعني اصبري على هذا ال التهاب في الدنيا يكسك الله هذا جل من الى دعوه الى اتقان العمل ومراعاه الله عز وجل في عبود الله انك تراس لن تكون له يراك المراقبه والمشاهد جميلا. واجازاكم الله. وآآآ بذلك نقول لقد انتهينا من منهج من دعوة. بص الله جلالا نتقبل بنا ومنكم صالح الاعمال وان يفتح علينا وعليكم. وان يوفقنا وان يفتح الى ما يحبه ويرضاه. واجازاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حد عنده اسئلة بقى يكتبها. يزا يكون الله خير